إِنَّ الَّذِينَ نَادَوْا بِرَأْيِهِمْ وَلَضَالِّينَ آمِينَ وَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب بري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيت عائلين ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبك له فيها بالغدو والأنصال رجال لا تلهيه امتجا يخافون يوما تتقلع فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من